وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس النصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ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 إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلودا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَوَافَاتٍ وَيَقْبِضُوا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ من الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين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 أَمَنَّا بِي وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا مَاؤُكُمْ غُورًا تَمْيِنٍ يَأْتِيكُمْ بِمَا